wa qala am bi'uni bi'asma'iha ula'in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana كأنت العليم الحكيم قال يا ادم ام بهم باسماءهم فلمما ام قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وأعلم, وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبليس أبى واستكبر فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها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 وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِمِدٍ فَتَلَقَّى آذَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ Tawwabur Rahim